بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام م لا ي صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون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 قليلا ما تذكرون وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون ファンは ا 故かわからないことを知っ ه おくこ إ はできないことはできないこَはできない ا ل はできなّ ا とは ن きな ا ことはできな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 فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم فاولئك الذين خسروا ا ن ف س ه بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون 「そんなこと言ってくれてもいいです ا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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال, وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره إ ل ا أ ن تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين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 موسوعه الجنة م النابلسي ه م للعلوم ه الاسلاميه اسماء الله ي ن ا ل ح س ن يؤمنون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 ذ ك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم, حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا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 إ ن الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء, لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم الخياط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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون ونادى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 ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى 「どうしてもいいこと言っていいこと言っていいこ أ 言っていいこと言っていい م と言っていいこと言っていいこと言っていいこ ا 言っ ا いい ه と ر ってい ا こ ل 言っていいこと言っ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 يوم ي أ ت ي ت أ و ي و ه ق ق ل, ق ق ل ه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء ف ي ش ف ع, ع و لنا فيشفعوا لنا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 ただいま私はこの世を去ることはありません。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 「そして私はこの世を変えない」<音楽>「そして私は ا ل 世を変えない」 ابلغكم رسالات ربي ّ وانا لكم ناصح امين اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 「あっちがどれぐらいの時間をかけてくれないかもしれないけど」 س「すみっちも ها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إ ن ي معكم من المنتظرين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 وبواكم َََّ أ ُ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ تتخذون َََُ من ِْ سهولها َُُِ قصورا ُُ وتنحتون َََِْ الجبال ََِْ بيوتا ُُ فاذكروا ُُ الاء الله ولا ََ ت َ ع ْ ث َ و ْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ مفسدين َُِِْ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح 言うて言うて言うて言うて言うて言うて言うて言うて言うて م う قال الذين استكبروا انا بالذي آ م ن ت م به كافرون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 الذين كذبوا شعيبا كانوا الخ هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل غ ت ل ك م رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين وما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 لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِّنَ بَرَكَاتٍ كَذَّبُوا وَلَكِنْ 私たちは今日の ا を ب م ا كانوا يكسبون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 <re pe at> على の名 ل は أ ق 名前は私の名 ل は私の名 ا は私の ق 前は私の名前は ب の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前 フジイッツ بايه فات بها ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء ل ل ن ا ظ ر ي <ين>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 私たちはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこ و 世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのです。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 あい ديكم و أ رجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا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 ولما و ق عليهم ع علي الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل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 アファ ق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اشطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك فخذ ما اتيتك َ وكن من َ الشاكرين وكتبنا له في الالواح ِ من ِ كل ُِّ شيء ٍَْ م َ و ْ ع ِ ظ َ ة ً وتفصيلا ًََِْ لكل ُِِّ شيء ٍَْ فخذها ََُْ بقوه َُِّ وامر َ أ قومك ََْ ي َ أ ْ خ ُ ذ ُ و ا ب ِ أ َ ح ْ س َ ن ِ ه َ ا عن ي ي في كل لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا و すこと ب 知っている ل を思い出すことを知 ا ている人を思い出 ه ことを知っ ي いる ا を思い出すことを知って و る人を思い出すことを知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 والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره إ ل ي ه قال ب ن أ ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 فلما َََّ أ َ خ َ ذ َ ت ْ ه ُ م ُ الرجفه ََّْ ة قال ََ رب َّ لو َْ شئت َْ أ َ ه ْ ل َ ك ْ ت َ ه ُ م ْ من ِْ قبل َُْ و َ إ ِ ي َ ا ي َ أ اتهلكنا َُُِ بما َِ فعل َََ السفهاء ََُُّ منا َِ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 فَسَأَكْتُبُهَا يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ بِآيَاتِنَا يَتَّبِعُونَ هُمْ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ لِلَّذِينَ ن の言葉はで ن َ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 واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا إن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 ファミテルを書くときに、言うときに、言うと ل に、言うときに、言 ث أو ت ت ر ك ه ي ل ه ときに、言うときに、ل うときに、言うときに、言うときに、言うときに、言う ا きに、ص うときに、ص うと ل に、言うときに、言うときに、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 どうもあ ع ا, ع أ ك ك ع م بلهم أضل. 「うらえ家」هم الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا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 「こ ا なに変わってきたら」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 なおかつお節をかけてくれているのですが、私たちは ه ا, ا حملت ح م ل き خ ف ي ف づ فمرت به فلما 「私たちの ل い出 ا 何 و ا ل かっていな م のですが私たちの思い出 ل 何故か分 ا ってい ا い ن م す ا 私た ا の思い出は何故か分かっ ا いないのですが私たちの思い出は何故か ا آ ت ا いな ا ので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 وان تدعوهم إ ل ى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون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 أتقى إذا طائف ا مس هم من الشيطان تذكروا فإذاهم مبصرون